أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم ثيب على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمه وكان الله غفورا رحيما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 فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مصيرا إِلَّا المستضعفين مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يستطيعون حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا غفورا وَمَن يهاجر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يجد فِي الْأَرْضِ مراغما كثيرا وَسَعَةً وَمَن يخرج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا 119. ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله